اصحوا انحاء على الاكبار على الاكبار دم عينصاي على الاكبار على الاكبار ان الولي أشوف ابني مد الاعوام مثل الشمعة تضوي بالايام تقطع حيل مي بالسمسم الا العمر ما كان ولا ألقى على التربان حين عدي يا أبي عقشان أحضن ويل دمع حتان غيولة العاد على الأكبر al akbar dam'a yansa al akbar al akbar al akbar asbah wa على الأكبار على الأكبار أنا اللي زادت جروحي على بني ما سكن نوحي على جسمي نزعة روحي قلت روحي عليه روحي كثر نزفت معاناتي كثر آهاتي كبر آلام مأساتي جروحتي في ذاتي صبر يسعى على الأكبر على الأكبر دمع ينصى على الأكبر على الأكبر صح وانحاق على الأكبار على الأكبار دمع ينصح على الأكبار على الأكبار على عينك نزف دمك تغير بطعن رسمك إذا تسألني عن جرمك جوابي كون علي اسمك مثل أمي نهشم صدره مثل حدار الهطره على صدري Al-Aqbar Dem-A'i yin-sah Al-Aqbar Al-Aqbar hwan Al-Aqbar Al-Aqbar Dem-A'i ال اكبر على الاكبار انا دين بين اس الشبان علي الدود الى الصوان تقطع جيب في ميدان ولا عندي إله أكبر أنا اللي اختار عليه صبري أشيل الشلون ما أدري ومن كل صب نزف يجري عين الله على امري تموتنا على الاكبار على الاكبار دم عين صاد على الاكبار على الاكبار سحوان <صح> ها على الاكبار على الاكبار دمعي انص